يظهر تعاطفا وفهما لامر النساء اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس هذا من الضلال المبين ومن ومن, ال ومن الزندقه الواضحه يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يقل حق لك ان تتكلم لكن لا يحق لا يحق لاحد ان يتكلم في مساله قطع وافتا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نقبل كلام أحد وبيّن صلى الله عليه وسلم أن قضية نقصان العقل والدين ليس لأجل الازدراء والإهانة كما فهم هذا الرجل السخيف إنما قالنا قصات عقل لأن شهادتها بنصف شهادة الرجل بل هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم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 ولابد أن نقول قولا أنه ليس هنالك تعارض بين وظائف وخصائص المرأة وبين خصائص ووظائف الرجال وليس هنالك ثمة تعارض إنما هو التكامل في إطار الأسرة وإن بناء المجتمع وإن نهضه الحضارات إنما تكون من المرأة مربية للأجيال وصانعة للأبطال وقرن في بيوتكن اعطاها من الحنان والعطف ما تقوم به على تهيئة البيت والأسرة واعطى الرجل من القوة ما يقوم به على الضرب في فجاج الأرض لاتساب الرزق ومن ثم بعد ذلك تتكامل الأسرة وتنشأ الأجيال أما أن يكون في البيت رجلان فهذا مرفوض أبدا يا رجل وامرأة يا ما في بيت لكن يكونوا مرتين في البيت ما بينفع الراجل يتبقى زي المرأة ما بينفع والمرأة تبقى زي الراجل قانون وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى في المقومات الشخصية والمكونات النفسية وليس الذكر كالأنثى في الخصائص الرجل خلق للكد والعيش والتعب والنصب والشقاوة والأسواق والضرب والطيران والعتالة والبناء والجندرانات ومكانيكي لكن لا أتصور يقول ليك كما قالت اتفاقية سيداو إلغاء كافة حقوق التمييز إلغاء كافة نقاط التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة في كل شيء ما أتصور مرأة تخشنات حتى عربية وشايل عدة قال أشان تفرتق الكربريتر ولا اللديتر. ما أتصور ما أتصور مرا تشتغل على التالي في سبحري ما أتصور هذا من الرحمة بها في زول قال دايرين المرأة العاملة التي تقتحم المصانع وتدخل المنطقة الصناعية ولا تستنشق البخور ولا العطور تستنشق دخان المصانع أنا كنت حاضر قلت له أنت داير تركتر ما داير مرة دا مامره مرة دا تركتر دا تستنشق دخان العصور المصانع وتخش المنطقة الصناعية وتشيل الحديد دا تركتر ما مرة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 والبيت وتهيئة الاسره وتربيه الاجيال وتشكيل النسل ليكونوا نساء صالحين والرجل يكمل المراه بصيانتها وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لها في البيت ولا باس ان تخرج المراه عندما تفقد العائل الى مكان العمل مما يليق بها التدريس الحاسوب تشتغل محاسب في شركه في وظيفه ممرضه طبيبه مما يليق بانوثتها ويوافقها تعمل بالضوابط الشرعيه محتشمه تبعا المفكر قال المراه تصلي مع الرجال في صف واحد قال ليه صفوف النساء ورا وصفوف الرجال قدام الاجابه البسيطه ايها المفكر ان هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بس الرسول ده كده نقول له غلطان انت نغلطه نقول ما كان تعمل كده ليه شرعت كده قال اي حاجه باسناده والغريب المفكر ده ما عنده اسناد اصلا والحديث اللي بيستدل به يكون ضعيف حكمه الله لما يستدل به حديث يكون ضعيف ويرفض الأحاديث الصحيحة الصريحه أورد الإمام مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن والترمذي والنسائي وابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف الرجال أولها وشر آخرها وشر صفوف النساء أولها خير صفوف النساء مع النسوان بيورى خير صفوف النساء آخرها هو قال كده نعمل شو نحن آمن نبغي أنه نبينا ما بيعترب عليه أنت كان عامل فيها أفهم منه ده حاجة تانية هو قال كده دي إجابة بسيطة قال تصلي تصلي المرأة مع الرجال في الصفوف الأولى قال بغير التصاق يا أخي ما لكم الالتصاق وكي تصلي تاني يتصق وإذا ما يتصق هو إنت ما لكم قال بغير التصاق قال طيب القدم مع القدم والكتف مع الكتف اها كيف ده طيب اقول لك قول سخيف شوية اذا في مرة صلة جنبك في شرط تاني زودة نساوه تصلي المرأة مع الرجال في صف واحد بشرط انه ما تكون ناكش حنة لانه لما يركع بدل ما يعايل محل الصلاحة يعايل حنة يعني النسوان اللي بيصلوا مع الرجال في الجامع ما يجم حنانات ما قال يصلوا معه في صف واحد قال والله هذا سخف البلد بقت فوضى زول زي ده مفروض يتفتح فيه بلاغ لانه قال اشياء فيها رده بالرده يتفتح فيه بلاغ بالرده الزول ده داير يدي النسوان حقوق ما أداه الله رب العالمين ولا رسول الإسلام كأنه دار يقلعين يقلعين دارهم قال دا شنو قال يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج باليهودي والنصراني وليس لأحد أن يمنعها ده كلام المفكر كلام أن خلق الدنيا وخلق المفكر وخلق العالمين قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن انتهى الكلام انت الآن عندك كلامين المفكر قال المرة تزوج باليهودي والنصراني والله قال ما تزوج كلام واضح حصلا قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكواتر انتهى الكلام ولا تمسكوا بعصام الكوافل حتى الاستدلالات التي استدل بها ضعيفة جدا وبالتالي اود ان اقول وان اقرر ان الكلام عن المرأة ينبغي ان يكون من الجهة التي يحق لها ان تتكلم عن المرأة وللذكر مثل حظ الانثيين كلام الله ما بتغير اصلا شباب سوداني ناشط في حقوق الانسان معاهم نسوان ورجال كتبوا بيان نزلوه في الانترنت ممهور بأسمائهم وتوقيعاتهم طالبوا بالاتي إلغاء قانون الأحوال الشخصية وإعطاء حق الطلاق للمرأة وإلغاء أي قانون في الأحوال الشخصية يقوم على الدين يعني ما في حسم هذا يهودي ده نصراني ده مسلم المسلم يتزوج النصرانية ده صحيح حتى النصرانيات اللي بيتزوجوهم ربنا جاب شروط قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم المحصنات تكون محصنه تزوج حذيفه بن اليمان بيهوديه فامره عمر بن الخطاب ان يطلقها قال احرام قال لا لكني اخشى ان تقع في المومسات الان في الغرب ما في امراه بتعترف بالشرف والعرض يعني ممكن واحده تلتقي مع زول عادي جدا بغير عقد نكاح ويكون مصاحبة غير مسافحات ولا متخذات أخدان ده الإحصان ده جائز الم... إذا لقدتك واحدة يهودية ولا نصرانية وده تتزوجة وهي محصنة ما... ما, بت... ما بتعتقد شيوع العلاقات الجنسية ممكن تتزوجة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم لكن لا يحل لمسلمة أن يتزوج بها كافر وبالتالي سرت مستغربا ما الذي اصابنا وما الذي دهانا حتى تخرج هذه الفتاوى هذا الشباب قال مجموعه من الليبراليات السودانيات الحزب السوداني الليبرالي ده اثنين نشطاء في حقوق الانسان صحفيين ايها المسلمون هنالك صنم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 عشان هي اللي تنجب ما في راجل بينجب دي حي وداويه الانجاب دي ودوين الا البشرية تتعطل وتجف يكون ما في انجاب وهكذا لا يمكن ان نساوي بين نسوي بين الرجل والمراه لكن ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ثم قال بامامه المراه المراه يا الرجال مش تجيبوا في صف واحد الرجال يجيبوا وراء تقولون لهم استووا يرحمكم الله استووا يجوا في الصف وتصلي بالرجال يا أخي قال ليك كان صلت مع الرجال كان صلت مع الرجال خير صفوف النساء اخرها مع الرجال خلي ده المرأة كان صلت مع النسوان تصلي بهن وتقف في وسطهن كلهن نسوان راجل واحد ما في المرمد تقدم تقف في النص كما جاء في حديث ريط الحنفيه عن عائشه رضي الله عنها وفي حديث عمار الدهني من روايه حجيره عن ام سلمى ام المؤمنين انها ام نساء فقامت وسطهن قال المرأة ياخن المرأة صلاة الجماعة ما واجب عليها صلاتها ده حديث صحيح بنا سبب صلاة المرأة في, في, في حجرها خير لها من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجي الجامع وتقول للرجال استو قال لك المرأة كان صلت وده حديث في صح مسلم أنا ما اعرف المفكرين دي الحديث دي بشرطوها ولا بجيبوا قلم يحكوها يطلعوه هيعملها شو يعني ده حديث موجود في صح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث إذا أخطأ الإمام تصفق المرأة ويسبح الرجل كان بيصلي مع الرجال والرجال غيرتوا تصفق له تجيب قد امن وتصلي وتقرأ والناس واقفين يا ناس البلد حصل فيه شنو معقول يعني السيدة انت عندك ذاته المفكر ده عنده رجاله فايدت الحذاته ذاته هو ذاته ما ما, ما زول ما عينه الخير السزول ما لعينه ما فيه يفتي زي ما داين والله حقه جهه مسؤوله زي علماء السودان هيئه علماء السودان ولا جهه من الجهاد يفتح فيه بلاغ بالرده ازود ينكر النصوص يا أخي في الصحيحين عن ابي هريره المراه خلقت من ضلع اعوج قال المراه ما خلقت من ضلع اعوج قال دي اسرائيلات هاي في الصحيحين قال حواء الاصل وادم الفرع ادم خلقه من حواء قال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 قبل كم سنه لو عرضته والله يودوك الحراسه طوالي حسن الحكايه بيجت الحمد لله بيج عندنا حريه نعرض ذاته كون عرض جدي كويسه ما بطل زمان ما كان في طريقه عرض ذاته فكريا خلي سياسيا انا سياسي مواقف وما عندي في شغله منحرفه كويس مع الحكومه ضد الحكومة ايه في شغلة. لكن ده كلام يمس عامه الناس وللأسف انه قاله في الهواء الطلق في ميادين في دار حزب الامه الإصلاح والتجديد ناس الناس الـ الـ الـ الـ في حظم الأمة في في أماكن عامة جابوا في الصيف وجلائد بعد في الناس ما بيبرونه يتكلم فيه لأن يقول لك أنتوا ما بتفهموا كلامه الزوال ده فاهم شديد يا أخي هو الرسول كلامه بتفهم. هو كلامه ما بتفهم ما له. الرسول عليه الصلاة والسلام خلي يا أخي الله جل جلاله نزل كلام ما بفهم كلام الله بتفهم هو كلامه ما بتفهم ما له بتكلم هو كونه كلامه بتفهم لذا تعب يا أخي الحديث كله الحلال بيّنه الحرام كويس أحاديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى كلام الله يا أخي بتفهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلام الله بني يا بيانه كلام الله بيانه يقول لك تفهم كلامه زلطة نحن لا تفهم كلامه لكن كلامه ده مفهوم حواء الاصل وادم الفرع ده مفهوم ده غلط مئه المئه المسلمه يتزوج يهودي ونصراني ده مفهوم ده ما ده الاتي الثلاثه ضد كلام الله انا بفهم انه ده ضد كلام الله إنه المراه ما خلقت من ضلع اعوج ضد كلام الله الموجود في الصحيحين وهذا اشياء وبالتالي ينبغي ان اقرر مساله لا أريد أن أدافع عن الإسلام أنه أكرم المرأة لأن هذه مسلمات ولا, ولا يوجد مسلم يتطرق إليه الشيء ولو للحظه أن الإسلام قد المراه المرأة كان أنت بس جاي في ساكت ساكر إن الإسلام اضطهض المرأة تراجع دينك ولا بنحتاج نكلم الناس الإسلام أقصان المرأة وحفظ المرأة وعمل للمرأة ما بنحتاج ذاته لأنه ده كلام مسلم. نسلم به لكن نقول أن الإسلام جعل المرأة مخلوق اجتماعي وليس كائن مستقل الناس داري بقونا زي الغربيين انتوا عارفين الاتفاق سيداو الآن في نشطاء ما في أبوجة من نساء دارفور متخصصات في الجندرة الجندر إلغاء النوع ما تقول ذكر وأنثى تقول ذكر وأنثى في الشهادة يقول لك مثلا في الجواز ذكر انثى في شهاده الميلاد ذكر انثى تعمل صح في, في المربع بتاع ذكر تكتب الاسم علي عبد الرحمن موسى انثى تعمل انثى كلثوم عبد الرحمن موسى ده ما في قالوا الغاء مساله النوع ما في حاجه اسمها نوع ولا ومره واحد الرجل والمره واحد لكن ما بيبقوا واحد يا ناس الراجل والمرأة ما بيبقوا واحد وليس الذكر كالأنثى قانون شرعي وقانون طبيعي قانون كوني وليس الذكر كالأنثى ما ممكن الراجل بزي المرأة نهائي كويس؟ وبالتالي المرأة تمارس جميع الحرية الشخصية في أي علاقة ولو لم تكن بالزواج ولو لم تكن زواجاً تمارس هذه العلاقه مع من تشاء دون ان يمنعها قانون او احد للمراه ان تطلق الرجل اذا زوجته تطلق تمنع نفسها من الانجاب تزوج ويقول لك ماذا نرد عند حريه كثير من المسائل في اتفاقيه السيداو تقنين للمثليين او الشواذ ما في حيث ما مرج الزوج مرأة تمام القانون يدهن والحكومة تحميهم راجل يتزوج راجل بس بشرط يكونوا جمعية الناس الدارين يتزوجوا بعضهم يكونوا جمعية ويسجلوها عند الدولة الرسمية بعد الدولة تحميهم ويعملوا أعراس ويجيبوا سيوحنات ويجيبوا ساون والفنان يقول لهم ما زال الليل طفلا يحبه انتو دارين ترجعون للبهيمية دارين تعيدون إلى البهيمية بعد أن أكرمن الله بالإسلام. دارنا لنقبى بهايم زيكم ننزل إلى درك الحيوانية نحن بشر دي تفاك السداو انتو عارفين النشطاء دير قالوا شوفوا في الانترنت انا قلت كلامه والله معي في البيت حسة في البيت معي قالوا النشطاء انه حقوقا حقوقا في حقوق الإنسان قالوا لا بأس بأن نأخذ المفيد من الأديان ما لم يتعارض هذا الكلام الديني مع اتفاقيات دوليه واتفاقيه سيداو اتفاقيه سيداو الأصل كان في حاجة في الشريعه ضد اتفاقيه سيداو الشريعه يلغوها واتفاقيه سيداو هي المرجع والموضوع ده انت تربطه مع بعض الشيخ جاي ببي عن حقوق المراه في دار الامه الاصلاح والتجديد والنسوان ده جاي ما بيجاي. والك... والكلام بقى مفتوح نحن في عصر نريد أن نحارب التعري والشيخ قال ما في حجاب الحجاب تغطي الصدر بس أها لو غطت الصدر وما غطت ضراعة كيف غطت صدره وما غطت كرعينه لبست لحد الرقبة لبست فوق الرقبة لابس حجاب يعني بس تغطي الصدر بس طيب أنا دار أفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نساء كاسيات عاريات لماذا الرسول قال كده بعدنا قال دار أهل النار نساء كاسيات عاريات دار أفهم حديث الترمذي الذي هو عن ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الكلام ده ضد ثقوق المرأة ليه المراه تكون عوره والرجل ما يكون عوره الاجابه البسيطه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده بس هو قال كده نحن غايته امننا انه هو نبي اي حاجه بيقولها صح حتى الناس كان قالوا غلط نحن بنشوفه صح بس لانه نبي لانه معصوم وانت ما معصوم والدليل على انك انت ما معصوم رفضوك من الحكومه وسالوك وقلعوك ووضعوك كافور ودخلوك السجن ويتمرمرته انت ما معصوم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم بس دي ببساطه شديده المراه عوره هل قالوا منه قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام المفكر قال المراه ما عوره بس انت خطهم ضد بعض بس واحد صح وثاني غلط احنا عندنا المفكر ده غلطان 100% وما ينطق عن الهوى إنه هو الا وحي يوحى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي كثير من ال... والله يا اخوانا ملف المراه ده في جنس خرمجه يا اخوانا ما يحتاج الخرمجه الكتاب ما موجود يا اخوانا المراه مثل الرجل في التكاليف الشرعيه والاجتماعيه والعقيده والايمان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 اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما المراه كالرجل في التكاليف الشرعيه لكن في المميزات والمزايا والخصائص الرجل له أعباؤه وله دوره والمراه له لها دورها المراه في الغرب كائن مستقل انتوا عارفين يا اخواننا الحضاره الغربيه اختصر اختصر لكم شنو الحضارة الحضاره الغربيه تقوم على الهيه الانسان والحضارة الإسلامية تقوم على إلهية واحد قيوم رب السماوات والأراضين. الإله واحد هو رب العالمين. في الغرب الإله هو الانسان أشير بحق الانسان الإنسان رفاهيته حتى لو كان ضد كلام الله. هل يمشي? والمرأة عندنا مخلوق اجتماعي الدل على أن المرأة تختلف عن الغرب في الإسلام المرأة تزوج بأولي بأولي عن طريق أهلها دا تتزوج تمشي تخبيت الباب تقول له يا حاج انا دائر بيتك كان قلبه حار داته يقول له شوف وين تقول له زميلتي في الشغل وعجبتها بأدبة وعجبتها بأخلاقها ودار اتزوجها يقول لك عندنا شورى شوفوا الله المرة دي في الإسلام اكرام ما بعد اكرام يفتشوا عليك دار يطبئن بيفتش على أشياء أساسية اول حاجه دينك واخلاقك ومسؤوليتك زول جادي ولا ما جادي قبل كده تزوجت وطلقتها بتستهتر بعدك على رسالك ما بتنتهي العلاقه الراجل كان مات بترجع لابوه يربي اولاد بنت كانهم اولاده والخيلان يربي اولاد اخوتهم كانهم ما حصل حاجه لان الزوج عن طريقه دي المسؤوليات والتبعات المرأة اتطلقت خلي النادي المات اتطلقت بيتمش وين تجي راجع بيت اللي عرسه هو الزواج لا هو بنفسه نفسه ولا يتردد بعض الناس يريد المرأة كائن مستقل لا ولذلك يتحدث عن الجندره وغيرها ونحن نرى المرأة مخلوق اجتماعي عندها أب عندها أخ عندها زوج عندها حقوق تجاه زوجها عندها حقوق تجاه أبوها عندها حقوق تجاه أخوانها وعشيرتها ومحارمه واهله ومجتمعه وهكذا وبالتالي يؤسفني ان اقول ان كثير من الناس يتحدث عن قضايا المراه وينطلق منها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اسال الله تعالى ان يحفظ مجتمعاتنا وان يسلم افكارنا ومفاهيمنا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 أن المرأة فتنة بالتالي الحديث المطلق تصلي جنب الراجل في الصلاة قال بس ما يتلصق معه لكن هم واكفي بس في الصف الصف ده مليان الصف ده مليان مرى واقفة هنا وبعد جنبها ووجي العاجلين بهناك واقفة مره والصف ده يتملأ والضائب وقال لها فتح تاني واحد يخش في الصف كيف يتلصقه أنت وقت وقفتهم في صف واحد قال بيخليك تحمونه يتصقوا ما يتصقوا في شنو وقت يتصقوا هو وصلتها تقيفي مع الرجال في الصف قال بيخليهم يتصق شنو أنت عارف ابن سعود قال شنو قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون يصلون مع بعضهم البعض وده حليس سلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء قال كانت المرأة تواعد خليلها في الصلاة لأنه كان مسجد أي محل أهلها بيسألها لو قالت لهم مش الجامع ما بيسألها تقول لهم يتلاقوا في الجامع ويجي تلاقوا في الجامع ويجيفوا جنب بعض قال ابن مسعود فجاء الشرع بتأخيرهن عن الرجال بعد جاءت جميع الشرائع متواثره على هذه المساله والله يا اخوان بستغرب المفكر ده اكاد مر عليه مفكر قدر ده وعنده دكتوره كبيره والنادي كله مقتنعين بيه الاحاديثه مرت عليه كلاي بن مسعود ده ما مر عليه ولا هو زات ما مقتنع بناس ابن سعود شايف نفسه زي ناس ابن سعود ولا شنو يعني بس الموضوع ده انا ما ما, ما قادر استوعبه كويس ازو ده شنو لكن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 الاختلاط لغير حاجة في البخاري جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في المسجد باب لا يدخل منه الرجال عمل باب عديل قال ده باب النسوان حديث مسلمة في البخاري ما بيدخل براجل وبعد السلام ينتظر الرجال في المصلى ريثما ينصرف النساء حاجه غريبه لكن ده كلام منو. ده كلام البخاري عام عن أم سلم ام المؤمنين قالوا منو قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام والله كان ما شايفه واضح ذاته ما دهين له كلام كثير ذاته واضح فتنة فتنة ما فيش شك أسطن دي دي فتنة وبالتالي زين للناس ياخد حاجة دول فطرة ما بتنتزعها زين للناس حب الشهوات من النساء أول حاجة شفتوا الذهب ده مش هلالك يحبوه من النساء والبنين مش بيحبوا, شفع. بيحبوا من الشفع بيحبوا ان من نشوفها الرجال مش بيحبوا الداب والخيل المسومة والانعام والحرف قال زين للناس اول حاجه حب النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف فطره دي الا زولكم ما فطره نهى عن الخلوه بالمره ما خلا رجل من رأة إلا وكان الشيطان ثالثهما أمر بغض البصر من منو من النسوان يقول غض بصركم وأبعدوا واتقوا النسوان ويجيبون ووقفون في صف الصلاة مع الرجال في الصف الأول والثاني. يا ناس ذا كلام شو أقول لك حاجة لو وافقنا المفقر دعنا كلامه ما حيقدر يطبق هذا الكلام عمليا جدا يا الله تعالوا بعد الجوامع اكملوا خذ نسوان يجي النساء النسوان براهم في يابن ما براها بتخجل مره ولا تعصلي مع الرجال والله هيا عمليا الكلام ده يبقى مره تام الناس وتخطب الجمعة والله إلا في أمريكا وفي أمريكا بدس ده وين ده والرين ده بيحصل كيف هيحصل وين ده ياخذ زول ده عنده جنس كلام بعدين يحسن التلاعب بالالفاظ حوريكم بعد الصلاه كيف انه يحسن التلاعب بالالفاظ لكن الشرع امر بغض البصر وبمنع الاختلاط اللي ما عنده حاجه في السوق تلقى راجل ومره خلاص انت تشتغل وتمشي في الجامعه تلقى راجل ومره تلقى زياده وتمشي لكن اختلاط يتونسوا بدون اسباب ما في ده حرام الخلوه حرام وكثير من امر بالحجاب والستر قال النسوان اتحجبن المراه عوره غير متبرجات بزينه يبنينا عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذينا وهكذا بالتالي لا بد في نهايه الخطبه ان اوجه رساله الى اربعه جهات الجهه الاولى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 والقائمين على أمر المرأة في البيوت بان لا يسمعوا لهذه الدعوات وأن يعلموا أن حركات التحرير في العالم الإسلامي تعني التحرر من الدين والانسلاخ من القيم وإيجاد المرأة الكائن المستقل البعيد عن مجتمعه ودوره سعيا نحو تسطيح المرأة وتجهيلها وجعلها سلعه كل لكل الناس والرسالة الثالثة اوجهها للمرأة أن لا تغتر بهذه الدعاوى السطحيه وأن لا تشك للحظه بأن الشرع أن, أن لا تشك بأن الشرع قد ظلمها أن أن أن أن وعليها أن تأخذ بدينها تنجو في الدنيا والآخرة وكل شريعة, شريعة من عند الله الحكيم ومن عند رسوله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 ان تنسلخ وادعو النساء للاقتداء بامهات المؤمنين فاطمه بنت محمد عائشه ام سلمة ميمونه زينب خديجه رضي الله تعالى عنهن جميعا بالصالحات اسماء بنت عميس اسماء بنت ابي بكر ان تقتدي بهؤلاء والرساله الرابعه للعلماء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 وفتياتنا ومجتمعاتنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في دينك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا بالقرآن وعلمنا القرآن وذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين واجعله حجة لنا لا تكن علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا